شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وفراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا لا تطغِ كان فينا ومنا Katabin ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَنَكُمْ لَقُتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَنْتِعُوهُ وَسَدِّحُوهُ لَتَرَاهُ جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إن <تصفيق> لا عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبَنَ أنتَ عنكَ وبَنَني ومن أنتَ أمرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنى فيها خالصة لك من دون المؤمنين. وَعَلِمَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْأَنْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ Mama! تُرْجِي من تشاء تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤِي إلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَا مِن بِنْ تَوْعِي التَّمِمَّ مَن عَذَبْتَ فَلَا جُلاَ حَالِك ذَلِكَ أَذْنَا أَنْتَ قَضَاؤُهُ وَلَا يحزن بما آتيتهن كل والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليماً حليماً لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزوار بِإِلَّا أَن يُذَنَ لَكُمْ لَنْ تَدْخُلُوا İnan لكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا قُضِيَتْ فانتشروا ولا إِنَّمَا أَمْرُكُمْ إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي كل من الحق وإذا اذا متاعا ألوه <تصفيق> النمي linkum el لِقُلُوبِكُمْ heru وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيم Ben canı فَأَلِيكُمْ كَانَ عِندَ اللهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُونَ شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ الله هُوَ Abi, konu